والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص وعجبوا أن زاءهم منذر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 ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق فأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوق عذاب أَمَن دَاهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَتِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ أَمْ لَهُمْ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا مَن يَرْتَقُونَ فِي الْأَسْبَابِ دُنْيًمَا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِنَ الْأَحْزَابِ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 وما يُظُر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فوقة، وقالوا ربنا عجل لنا القتال قبل يوم الحساب.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 فقال أكف النها وعذني في الخطاض. قال لقد ظلمك بسؤال نعتك إلى نعاج. وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلُقَاتِ يَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَنْهُمْ وَإِذْ نَادَىٰ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ غَفَرَ لَهُ ذَٰلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مآبٍ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 وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ نَغْمًا الْغَضَبَ إِنَّهُ أَوَّابٌ إِذْ أُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعِشِيِّ الصَّافِنَاتِ الْجِيَادِ 119. فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارث بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق وَلَقَدْ ظَفَتَ النَّاسُ نَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَيْكُمْ سِيَهِ دَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكَ اللَّيْلِ لا إِذْ يَغْشَى بِغَيْرِ أَحَدٍ مِن بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ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 اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهلا ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنف إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْرِ إِنَّهُ أَوْوَاب وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْفُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبَصَارِ إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذكر الدار وإنهم عندنا من المصفين الأخيار وذكر إسماعيل واليسع وذالك و كلهم من الأخيار هذا ذكر وإن للمتقين لحسن ما جَنَّاتِ عَدْنٍ مُّفَتَّحَةً لَّهُمُ الْأَبْوَابُ مُتَّكِئِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابٍ طَعَامُهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ أَصْحَابُ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 هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج هذا فوز مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار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 وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعذهم من الأشرار أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار 119. قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار 110. رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار 111. قل هو نبأ عظيم 112. أنتم عنهم عرضون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 النار وخلقته من طين. قال فخرج منا فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. قال رب فأضرني إلى يوم يبعثون. قال فإنك من المُ الظنين إلى يوم الوقت المعلوم. قال فبعزتك لا أضوي أنهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال فالحق والحق أقوم لأملا أن 119. منك ومن من تبعك منهم أجمعين قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين 111. إن هو إلا ذكر للعالمين ولا ولتعلمن نبأه بغد حين